Thank you. في الدنيا عيني ما شافت شي اكتر من كده يا حبيبي روحي ما حبت شي اجمل من كده في الدنيا عيني ما شافت شي اكتر من كده يا حبيبي روحي ما حبت شي شفت منك نظره لسه مذابن ساعتها وقلبي مشتاق نظرة تاني نظرة حتنور طريقي نظرة من الحب الحقيقي نظرة حتنور طريقي نظرة من الحب الحقيقي وأكتر من كده يا حبيبي ابتسامة يبل فيها كل أشواءك كفاية ابتسامة يبل فيها كل أشواءك كفاية أنا قلبي كل أمل يعيش في حبك لنهاية أنا قلبي كل أمل يعيش في حبك لنهاية والتقيني كي يقول لك علي جوه القلب كله وعلتقي قلبي دلنك ويشاور لي أقوله قله وأكتر من كده يا حبيبي يا يا يا حبيبي لما قول لك يا حبيبي انت بد مش بجامل لما قول لك يا حبيبي انت بدل دلي بي اسم الغرام ينفع عمره قد شه دلي بي اسم الغرام ينفع عمره قد شه قلبي خالبي Nihilly fade it, nihilly